Bismillahirrahmanirrahim. La aqusum biyom qiyamah, ve la banana,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 والتباد الساق <تصفيق> بالساق إلى ربك يوم إذن المزاق قلنا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 كسدا. ألم يكن طفة من مرينا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على